لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل الذين ر ج ي يا أيها ي م آمنوا أنفقوا من أنفقوا ط ب ا ما ك س ب ت م ومما أخرجنا ل ك م من ا ل أ ر ض و ل ا ت ي م م الاسلاميه خ ب ي ث منه تنفقون و أن ت ض و ا ف واعلموا ان الله غني حميد الشيطان يعدكم الفطر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفره منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمه من يشاء ومن ََ يؤت ُْ ا ل ْ ح ِ ك ْ م َ ة َ فقد ََْ أ ُ و ت ِ ي َ خيرا ًَْ كثيرا ًَِ وما ََ يذكر ََُ إ ِ ل َّ ا اولو ُ ا ل ْ أ َ ل ْ ب َ ا ب ِ وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من انصار ان تبدوا الصدقات فلعماه وإن ت م و ه ا و ت ت ؤ ع ه النابلسي ا ف ق ء فهو خ ي ك ويكفر عنكم م من ا ت ك م و للعلوم ه بما ت م ن خ ب الاسلاميه ي ه د ولكن الله يهدي من يشاء وما م و س و ا إلا تنفقون و بتغاء ج ه ا ل ل ه وما ن ا من خ ي ر يوفى ل ل ك م و أ ن ت م ل ا ت ل م و ن ل ل ف ا م ا ه ح ص ر في سبيل ا ل ل ه لا ي س ت ط ي ع و ن ضربا ي ح س ب ه الجاهل أ غير ن ف ه م ب ح ي م ا ه م ل ا ي س أ ل و ن ا ل إلحافا ن ا س وما ت ن ف ق م ن فإن خير ا ل ل ه به ع ل ي م